لانه وصفك يا علي انت الامير لانه وصفك يا علي انت الامير والامير بحضرتك قدم عذر من حلات من حلات من حلات اسمك صفن فيك الكلام والشعر فيك انعجب كاسم شعر انت قران نزل يوم الفجر اني تقرأ ان يوم القجر خالقك سبحان صورك قرعه <تصفيق> يا بوك سبحان صورك قرعه مو بشر مو بشر مثل البشر ونفسره مو بشر مثل البشر ونفسره يا عيني يا ابو درا ابو حشيدك انت رعب من اللي جايكم وهات تفطيتك انت <متدنجيكا مواتي> <تضبطهنتك> <حنت> من جاي كهو عتق في حتى منكريها علي مش نهايت <يخاف> <حنت> خف منكريا علي مش نهايت خف من تخزر عيون قوه حضرتك من تخزر عيون قوه حضرتك <متدنجي> المات يمك جار وانت حامل جار المات يمك جار وانت حامل جار يعني منكر ما يطبل المقبره يعني منكر ما يطبل المقبره ذا صحيح وحاشا لامل خوف تضعف همته من تلعق لها الدمعك ما يسين ومن يتيم صغير فينت دمعك دمع عينك دمع يا علو هذا صحيح دمع عينك دمع هذا صحيح وحجلها ما نصوف تضعف همتك من تلاقي من تلاقي الهاف دمك ما يصير من تلاقي الهاف دمك معك ما يصير من يتهيم صغير تنساب دمعتك من يتهيم صغير تنسيل دمعتك يا جميل احلى منك نبضك جميل واحلى من قرقته دمعات الغرغام خد يا عنيكها دمعات الغرغام خد يا عنيكو مسكن الفقر بد ليله نظري مسكن الفقر بد ليله ونظرا يا علي يا علي في حلمي واجرا استر الله بخيبا استر الله بخيبا استر الله بخيبا وداعك الجمال من تعنا الفهف زعوده ونسك طهى يا علي شيل النباه طهى قال لك يا علي وانت شلتك احكي لها بهمنتك وانت شلتك احكي لها بهمنتك عادل اللي داخلين جانا ضربتك عادل اللي داخلين ما يرضى ما يرضى ايضا الاصل ذكرك تكبره ما يضل اصلا ذكرك تكبره يا علي يا علي يا دنيا واخره انا طايح شدا كان على الهندسه الصوتيه حسين الزهيري حسين الزهيري المنتج والتصوير علي هاشم الأحمدي